فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يساله من في السماوات والأرض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 يرسل عليكما شواظ النَّارِ نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أَهْلَكْتُ انشقت السماء فكانت أَخْشَاكُمْ كالدهان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 يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 114. يقوفون بينها وبين حميم آن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 متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آذاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان